ايه احساسك بربنا ايه احساسك بربنا ايه اللي تعرفه عنه ايه اللي تعرفه عن صفاته ايه مدى علاقة هذه الصفات بيك الله محبه؟ ما علاقتك بهذه المحبة اللي هي الله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 في واحد يقول له انت يا رب انا هقول لك انت ايه انت الاب الاب اللي كله حنان وعطف ابويا الخصوصي ابويا الخصوصي مش الاب الجسدي انت ليا اب خصوص وانت يا رب الصديق صديقي الخصوصي وانت يا رب الحبيب شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني انت يا رب العشرة اللي ما اقدرش استغني عنها ابدا بك اوجد واحيا واتحرك انت لست فكرة انت في كياني انت في روحي انت في جسدي انت في دمي انت في فكري انت بالنسبة لي كل حاجة انت بالنسبة لي انت اللي بتعمل في انا لا اعمل انت العامل انت المحرك انا بتحرك بيك انت الموجه انت تعمل في انت تعمل معي أنت تعمل بي ربما لا أفهمك ولكني أحسك أدركك إدراك داخلي لا يعبر عنه أنا عرفك لكن الألفاظ ما بتقدرش تعبر عن معرفتي ليك سؤال تاني هل ربنا ده خارج منك ولا داخل فيك يعني في حاجة خارجك اسمها ربنا في حاجة في السماء اسمها ربنا لما اقول يا رب ابص الفوق ولا ابص الجوه ابص في السماء ولا ابص في قلبي فين ربنا ده موجود فين بالنسبه ليك هل انت عرفت ربنا ولا لسه ما عرفتوش هل عرفت ربنا ولا لسه ما عرفتوش ايه ربنا بالنسبه لك انت تعرفه ولا ما تعرفوش ايه ربنا بالنسبه لك انت تعرفه ولا ما تعرفوش هل في اختبار بالنسبه لربنا ولا مفيش هل عشت معاه ولا ما عشتش معاه هل ربنا بالنسبة لك فكرة أم وجود يعني في فكرة اسمها ربنا ولا في وجود حقيقي كيان حقيقي اسمه ربنا ايه اللي موجود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 حريتك الشخصية هل بتحب ده أكتر من ربنا إيه قيمة ربنا في حياتك إيه قيمة ربنا في حياتك ولا واحد فيك إيه وبيقول يا رب وكلكم تؤمنوا بالله وكلكم بتقولوا ربنا لكن إيه مركز ربنا في حياتك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 في إنسان بيصلي وملهوش علاقة بربنا بيصلي وملهوش علاقة بربنا وربنا بيقول حين تبسطون أيديكم أسطر وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع مفيش علاقة بيقول هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا بيصلي وما فيش علاقة وفيه إنسان بيصوم وما فيش علاقة كل علاقته بالصوم إيه نوع الأكل إيه معاد الأكل إيه الجوع من لكن علاقة ما فيش علاقة وفيه إنسان بيروح الكنيسة يسمع ويتكلم ويتقابل بأصحابه وبرضه ربنا مفيش علاقة، وفي إنسان بيقرأ كتاب المقدس يزداد معلومات ومعرفة ويدرسهم في مدرسة الأحد وبينه وبين ربنا مفيش علاقة، في علاقة مع الوسائط الروحية لكن مش مع ربنا. لأن صلاته ليست صلاة بالحقيقة، وصومه ليس صوما بالحقيقة، وزهاب الكنيسة ليس زهابا بالحقيقة، وداخل فيه عملية روتينية لا أكثر ولا أقل، وبرضو ربنا بيقول فين؟ ما مركزي؟ طب هسأل سؤال قدين احنا موجودين في الكنيسة ربنا يقول لي كم واحد في دول طبعا جايز يقول لي عشرة الاف دول ولي في بيوت. لكن بالحقيقة كم واحد بتاع ربنا كم واحد يقدر يقول حبيبي لي وانا له حبيبي لي وأنا له تقول له من هو الله هل هو الخالق هل هو المدبر هل هو الراعي يقولك الله ده حبيبي قول عليه زي ما تقول وسميه زي ما تقول لكن ده حبيبي حبيبي لي وأنا له من, من أول ما عرفته وعرفته الحب ولقيت كل عواطف العالم الأخرى خفيفة وبسيطة وسطحية والحب الحقيقي اللي له ثقل وله عمق هو ربنا هو ربنا واللي بيحب ربنا يقول لي يا رب عايز اقعد معاك على طول يقدر كل واحد فيك يقول عايز اقعد معاك على طول ولا فلان بالذات اقدر اقعد معاه كتير لكن ربنا ما اقدرش فلان بالذات اقدر اقعد معاه كتير لكن ربنا ما اقدرش ما مركز ربنا في حياتك ربنا اصله طيب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 بتحب ربنا قلبك مشعلق فيه وبتفكر فيه الليل والنهار وطول ما انت ماشي عقلك في ربنا وواحد يكلمك تنساه وتسرح في ربنا وتحط ايدك في جيبك وتطلع الصورة وتقول بحبك يا رب وتمسك الكتاب مقدس وتقول لعايزة اقرأ كلامك يا رب قلبك بتشعلق بيه ولا ايه بنحبه حب ما عقف التنفيذ ايه الحب دي ايه الحب ده بتحب ربنا زي فلان ولا زي فلانة عقلك متشعلق بيه تقول له اشتاقت نفسي اليك يا الله عندك هذا الاشتياق متى اقف واتراء امام الرب محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي يريد نعيد النظر إلى حقيقة عواطفنا ومدى علاقتنا بربنا مدى حبنا لربنا مدى, مدى تفضيلنا للرب على كل شيء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 مش متسلسل بحاجة انا حر كده زي العصفور اللي بيطير على شجرة يحط على شجرة وما ويسيبها ويروح شجرة تاني حريته مش متعلق بحاجة يلاقوا قصادوا شوية حب ينقى واحدة واثنين ويسيبهم ويمشي مش متعلق بيهم مش متعلق بحاجة قلبه حر من الداخل هل انت تحررت من الداخل لما محبة ربنا حررتك من كل شهوة من اخرى ولا لسه لسه مربوط لسه مقيد لسه ممسوق كل شيء تمسك فيه هو اللي بيمسك فيك عارفين يعني ايه الكلام ده كل شيء انت بتمسك فيه هو اللي بيمسك فيك بيقيدك بيسلسلك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 اعطيني حبك اعطيني عشرتك معك لا اريد شيئا على الارض